أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر كَمَا صَرَفَ فِي فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن اغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبان فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص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 سبو والله سريع الحساب، واذكر الله في. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أشهد أن لا ما في قلبي وهو ألد الخصام. والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاد اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدود We'll جعل الامور سل بني إسراء. Gone on أَمْ حسبتم أن تدخلوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا ما مثل الذين خروا من قبلكم مستهم ستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول فسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين Tu veux en حتى يعدوكم عن دينكم إن استطاعوا وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة تربيه الاولاد في اَسَلُ لَكَ مَا بَالُهُمْ فِقُولُ قُلِ الْعَفْو كَمَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا اسالوا لكعل اليتامى قل اسلحو لهم خير واذ تخالطوهم اصلحي ولو شاء الله لا علمتكم إن الله عزيز حكيم ولا علم كحلم شرك انت حتى يؤمن ولا امة خير من مشريك ولو المشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ مؤمن خير من مشركٍ ولو أعجبكم. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَطَرِ قُلْ هُوَ أَرْزَقُ النَّسَاءَ فَأَنْتَ تُنْزِلُ النِّسَاءَ فإذا تطهرن فأتوهن من أمركم الله إن تنهيرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لي واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين Love سبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم.